وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجا اولئك في ضلال بعيد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 من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كفرتم إن عذابي لشديد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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا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 إِذَا شَاءَ يَذْهَبُ بِكُم وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَنَا تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 جهنما يصلونها وبأس القرار وجعلوا لله أنذاذ اللي يضل عن سبيله قلت متى فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويوفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاد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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ بِوَادٍ نَائِرِ وَيَزْرَعُونَ بي دَارَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ